الحمد لله وتلام على عباده الذين اصطفى أعو الله خير أم ما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علما بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالدعاء الاسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة بارك الله فيكم اليوم ابن شاية الله تبارك وتعالى نأتي على قصة سيدنا نوح مه. وما استفدناه وما أفدناه من خلال هذا التجوال والتطواتي فيها فبقى لنا نقطة أخيرة كنا بدأناها بالحلقة المنصرمة نكمنا في هذه الحلقة إن شاء الله وهي مسألة العقوق مه. يعني ابن نوح جمع إلى كفره عقوق عقوق أبيه, أبيه نعم يعني كيف كان قلب الأب في هذه الحالة وقلب الابن في هذه الحالة والتشريع السماوي الذي نزل يعني ألم يسبب بعض الضيق لسيدنا نوح خصوصا أنه علم بعدها أن ابنه قد غرق أحمد الله رب العالمين وأصدمه على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم أما بعد المجتمعات اولا تأمن والبيوت تأمن كلما وجد فيها البر وتبخر منها العقوق والمجتمعات تتألم ويعني توضع أمامها عرقيل التقدم وعرقيل السن الاجتماعي وتوضع أمامها عقبات السكون النفسي والهدوء والتواصل والتراحم كلما يعني ذهب أو اختفى البر وظهر العقوق ان الوالدين مرتبط بتماسك المجتمع بالراحه النفسيه للمجتمع بانتاج المجتمع والعقوق مرتبط بالتفكك الاسري التفكك العائلي الصراع الطبقي ثم التاخر الحضاري كلها مرتبط بقضيه العقوق نعم يعني هذا يسبق منا اولا ان نعرف العقوق لا. ما هو العقوق العقوق في اللغه هو أش... عقا يعني شق شق شق, شق. حتى يقال أن لما استشهد الحمزة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، فقال بآه قال قالت سند أو قال يعني ما لأدري من ذي خبر الضبط يعني لعشان ده... تحب دقة في ما، لكن يعني أهل الكفار أهل مشهور كما ترى قال الذق عقق الذق عقق كما هو يسخر من حمزة إنك في بدر قتلت أهلك وأبناء عمومتك فذق وبال للأمرت عقوق عقق أيها ايها العاق المستمر عقوقه اه سميت العقيقه عقيقه بالنسبه لان شعر الولد وهو نازل يعني يعني بيعق يعني يعني لما يعني يعني ينزع او يحلق العلاقه التي بينه وبين ابيه او بينه وبين امه يلا كده لكن صار اسم على عقوق الوالدين اه هي تبسط أساسا بعقوق الوالدين لكننا نتحدث من ناحية اللغة من ناحية الصلاح هو أن يبيت الأب أو الأم في حالة من البكاء أو الأسى أو الحزن من شيء في غير مغضوبة الله يعني فيها إذلال أو تحقير أو إغضاب لهذا الأب ومهذه الأم ولا بد أن يكون على حق والعلماء يقسون المسألة والأخلون العقوق هو الأمر الذي لو صنعته مع الغير تأثم ولكن يكون من صغار الذنوب من الصغار فإن صنعته مع أبيك وأمك يصير ذلك نفس الشيء. ماذا؟ ناشي ماذا يعني مثلا أنت, أنت تاتي للموظف أو من الوثان يا أخي كلامك لا يعجبني بالصراحة أنت كلامك خطأ بوضوح كده يعني كلامك فك انت تخيل الظل علي مم. انت انا عايز صادقه هذا الاذى من الصغائر لان هذا محدود نعم ان قلت هذا للاب والام تصير كبيره فسبح لله وافرت ولك ولا تاخذ لهما اصف ولا تنهرهما آه. بس اوف كأن يعني حالة من التأثف أو التضجر وال... لدل... أتضجر منك أنا أتضجر والملل أنا لا أقبل كلامك يعني الأخطر من هذا أن م. النظب إلى الأب والأم بازدراء كما قلنا في حلقة الأمس وبكبرياء هذه تورث غضب من الله والعزب بالله رب العالمين على العبد انتهت الملائكة عرش الرحمن خشف أن يسقط من غضب الجبار سبحانه فقضية العقوق يعني قضية خطيرة لا بد أن ننتبه إليها، لأن لما ينتشر العقوق في مجتمع، فيعني المسالة هنا يعني تكون بنية على بعد هذا المجتمع عن حقائق الدنيا. يعني لا لا تنظر إليه أن ابن عقابه وخسر كله، ولد عصى أمه، القضية منتنه على هذا لا، الموضوع أكبر من هذا، الموضوع مرتبط بكيان أمه، فإذا رأيت دور المسلمين كثيرة. تعلم أن غضب الله نازل لا لا يا لطيف يا لطيف إلا إذا لا. هذا الأب وهذا الأم ليس لهم ابن ليس لهم ولد يقول بنت لا. الابن. الابن. الابن على حكم هنا الابن أم من البنت أم من كلاهما هو من هنا ولكن البنت بعد زواجها صارت يعني نفر جدلا واحدة تزوجت وبعدين أمها تأمرها أو تنهاها وزوجها يأمرها ولاؤها بعد الزواج لزوجها حتى وإن كان زوجها لا يعيش معها في بيتنا، نفضل أنه تزوجها مش موجود. نعم. على أبو بصير يعني. لا سمح <تصفيق> الله. والأم تقول أنا غاضبة عليك إذا يوم القيام لم تأتي إليه الأم وزوجها يقول لا تذهب وهو بعيد، وجب عليها طاعتها لزوجها فلما مش فلما مش فهمنوا بناتنا في مسألة الزوجية أن الولاء للأب والأم طالما أنا في كنفهما. <تصفيق> لما البنت إذا يتحول الولاء من هامل بالزوج, بالزوج. <تصفيق> فإن أمر الزوج فأمره مطاق طالما أمره فيه فيه ليس في معصيه ف... لكن قبل <تصفيق> أن نتكلم عن الرجل الرجل هذا هو الذي يجب عليه البرج لأنه ممكن أنا أزوج ابنتي من رجل يعني لا يحبني فينهى زوجته عن زيارته هو طبعا يعني هذا, هذا يأسم طبعا هو <تصفيق> أسم لكن وجب الطاعة، يعني وجب الطاعة هذا الآت الذي لا قطع ما أمر الله به أن ينصح، ما آت لكن يجب أن تطيع، والإثم عليه، لكن الزنب على من على على الولد، الولد الرجل، قال ربنا إنما يبلغنا عندك، عند كبر أحدوهما أو كلاهما عندك يعني في بيتك وتحت رعايتك وتحت حراستك وتحت إنفاقك وتحت حنوك وتحت رعاية كل كل رمز عندك. لا طب هل من العقوق أن يرفض الولد كلام ابيه لا هو, هو يعني احنا من الواجب من الواجب ان ليس كل كلام الاب لا يقول لا يقوله قرانا يقول من كتاب الله اذا قال من كتاب الله فعل الابن ثم اذا قال من كلام الرسول ده فعل الابن ايه صحيح لكن يقول رأيا يعني غير ان ابنه لا يجب ان يشتري هذا البيت مثلا او لا يحب ان يشتري هذه السيارة او لا يحب ان يلبس هذا اللباس له ان ياخذ وله ان لا ياخذ ان ليس هذا عقوقا ليس بس هذا بالعقول صحيح هذه مسألة إيه م. يعني يعني آراء وأفكار أفكار و وثرات وأفكار و... كل واحد له له فخره وله طريقة في الحياة نعم نعم في مقابل العقوق البر لكن قبل نأتي إلى البر هل عدم إطاعة ابن نوح كلام أبيه م. إنما قال يا كم معنى ولا تكن مع الكفرين فيه عقوق أولا هو يعني هو طبعا ليس بعد الكفر ذنب نعم. يعني قطعت جهازه تقول لكل خطيب يعني هو, <تصفيق> هو هو ليس في عداد المسلمين لا. يعني رضي الله عن عمر لما أصابه في في في الحديث عن الخشوع في الصلاة وكتفية الركوع وكتفية السجود ومن لم يخش على تكبر صلاة ومن لم يخش تلف كما يلف الثوب ويضرب بها وشوشوها بها وتقول لو ضيعك الله كم ضيعني فأطاع الحديث فالمسلمين حصل لهم رعب فرأى حد من أمير المؤمنين هذا حال من يصلي فكيف حال من لا يصلي ولا انا اكلمك عن المسلمين ففصل القضيه صحيح فصل القضيه هو ابن نوح عصى امر ربه وعصى امر ربه ولكن الامر هنا من رسول الله نوح عليه هو رسول نبي لابنه اب رسول ونبي أب نعم صحيح فهو يعني هو تعدى كل الحدود نعم عصى الله عصى رسول عصى النبي عقابه يا لماذا لماذا لأن من من من من سيئات السيئة ومن خب من من يعني هذا يعني, <تصفيق> يعني من سيئات السيئة السيئة, السيئة بعده لأن انت كأنك بتزرع شجرة خبيثة فلا تصبر إلا إيه إلا سوءا صحيح يعني الله كفر نعم خلاص إيه يا بني يركب معنا. أولا لم يقل يا أبي أنا لن أركب معك. لا. لأنه حول الكلام إلى فعل. سأو إذا جبت. صحيح. ولم يرد على الأب بنفس الطريق. هذا المنطق يتصور هذا. كما قلنا كما قلنا في قضية الفرق بين المؤمن والكافر إعلام. سئنا يقول يا أبي.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 قال سلام عليك ساتاب لك ربي انه كان بحقيه واعتذركم ما ما من دون الى اخره اذا هذا منطق المؤمن وهذا جهود الكافر هذا منطق الانسان الضعيف فابن نوح جمع كفرا وعقوقا وتمردا وعصيانا وسبحان على قلب هو أنت تظن الولد العاقر. ها يقول الولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمة الاباء بعد فقد أبي فما في الأول طب خضر سأعمل إيه طب كان أن أنا كن موجود المريدو موجود كن ف... موجود نفسه يعني يعني صعاد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر عليه السلام. قال آمين في درجة ثانية قال آمين في درجة ثالثة قال آمين فتعجب الصحابة قال إن جبريل قد نزل عليه وقال بعدا لعبد أدركه رمضان ولم يغفر له متى يغفر له قل أمين يا محمد فقلت أمين يعني هلاكا الإنسان دخل عليه رمضان ما هو من أدركه رمضان, رمضان ولم يغفر له فمتى يغفر له أي, أي فرصة أخرى يريدها صحيح, فعلاً صحيح. فعلاً صحيح. بلدت بلدت بلدت أول أخرى إيه يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أكثر صحيح. لا. لا. ثم صعد للدرجة الثانية بعدا يا محمد لمن ذكرت عنده ولم يصلي عليه, عليه صلى الله عليه وسلم لأن أبخر البخاء من سمع اسم النبي ولم يصلي صلي عليه صلى الله عليه وسلم فقل قل أمين قلت أمين صعد الدرجة الثالثة بعدا لعبد أدركه أبوه أحدهما أو كلاهما أو هو أدرك أبوه أحدهما باختلاف بالاختلاف في الرويات أنه فعل أم فعل مهم ولن يدخله الجنة قل أمين محمد قلت امين بعدا يعني بعدا عن المسلمين، بعدا عن الثواب وبعدا عن الجنة، فبعدا عن كل خير فهذا أمر الأمر العجيب الثاني أن أنا لما أولد وليه أب وأم يفتح لي بابين من الجنة باب لبر الأب وباب لبر الأم فإن قطعت أبي وأمي يفتح البابها فإن ضررت أبي وعققت أمي لا يفتح البابها ما, أو أو ما ما لا ما لا, لا ما هم الاثنين هم الاثنين هم ملفين ودور يعني واحد بهذا المنطق أنت يعني كما قلنا من سيئات السيئة أنك تغرس السجية فتتوالى السيئات معها معه حاضر حاضر دخل من من صد صد حاضرنا حاضرنا ولد بلغ دخل الجامعة يعطيه أبوه ماله. وضع في دين أن هذا مصروف له. حاس؟ إذا المال إيه؟ يقول له ماله مالي؟ لا. هل ماله؟ مالي. فلا مش ماله؟ هو هو أبوه. لا المال ماله ولا المال مال. بس الأب جعله مستأمن في المال. على كلكم راعي وكلكم مسؤول عن على رعايته. إلى أن قال والولد في مال أبيه راعٍ ومسؤول ومسؤول على رعايته. يعني يحضر المال. حاس؟ يحضر المال. وبعدين يروح. يعني يتعاطى به مثلا شيء حر... اجتنبيه مثلا سجايا او يتعاطى <تصفيق> به ورعاده لك <كل> مثلا <تصفيق> او شيء خلاص طيب. اولا اشرف في المال الذي ملك اياه لا. وخان الامانه التي امنه ابوه اياه وعصى رب العباد بما صنع وجلس مع من لم يذكره بالله عز وجل وبالتالي ما ذهب الى المسجد ليصلي وانما جلس مع رفقائه رفقاء السوء شياطين الانس وبعدين غتاب فلان ولما في حق فلان فانظر تعال الى اخوه او الى اخيه الصادق ذهب الى المسجد فوجد محمد خالد ولما صافحه تساقطت الروم ونظر في وجهه برحمه نظر الله اليهما سبحانه وان في المسجد وفي في صلاه الى ان تقام الصلاه ما من عبد تطهر في بيته وتوجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد بنفسه على باب المسجد يتلقى ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم ثم يدخل الملائكة تصلي عليه طالما في بيت الله عز وجل ثم تقام الصلاة أو الله عز وجل كما يقول العلماء ينظر في قلب الإمام إن وجده صالحا قبل صلاته وصلاه من قبل ما وجد قلب الإمام صالحا نظر في قلوب المامومين لم يجد ولا واحد صالح إلا واحد قابل صلاة الدماء لم يجد لا ولا المأمومين قال الله يا مرئيستي أنظرتم إلى عبادي وقد اصطفوا وسبحوه ويقدسون كما تصنعون وشهدكم أني قد قابلت صلاة ورضيت عنه وغفرت ذنوبهم أصبحت صلاة الجماعة قال الله صلاة الجماعة في البيت مش هيختم الصلاة لكن ليحدث الناس كلها إيه؟ جلسة في السلاحة ايه سبحان الله سبحان الله سبحان الله كل واحدة يتغرس بجمع حسن حسن حسن 33 أصبحت ايه 100 وعدين وده الناس وقفت صدق سنة وقفت صدق سنة. سنة قلبه أصبح معلق بالناس أصبح من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هذه حسنات الحسنة إذن الحسنة من ثمرات الحسنات معبها ولذلك دخل سفيان الثوري على جعفر الصادق رضي الله عنه وبعدين قال له أعلمني مما علمك الله قال يا بني إن تظاهرت عليك الذنوب تجتمع يعني فعليك بالاستغفار وإن تظاهرت عليك النعم فعليك بالشكر وإن تظاهرت عليك الابتلاءات والمصائب عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خارج سفيان يمسح وجهه ويقول سلاس واي ثلاث شوف شو علم لما يقح في في, في, في, في مكانه عند من يقدره عند من يقدره ف تريد تقول شيء وتواصل وانواصل انتم معكم الكرام فاصل معنا شهدين الكرام ومستمعين الأعزاء مرحبا بحضراتكم أتكلم مرة أخرى ومعنا نرحب بالدعاء الإجتماعي الكبير الشيخ الشيخة الدكتور عمر عبد الكاسم مرحبا بمساعدين الثاني سيدي مسألة العقوق هذه كيف بدأت ومتى كانت بدايتها ونشوف أي ذنب له صانع صحيح ها؟ والصانع هذا مخلوق ضعيف ومن ضعفه صنع ذنبه نعم من ضعف إيماني والله أكبر والشياطين الأنس كما قلت أصبهم في الصحيح مسلم فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عندنا دينه يعني يعني أخلتهم في طبيعة كان أغتالتهم كان حصل إغتيال لما في... لما في قلوبهم من إيمان غتالوا الإيمان لما في القلوب البشرية فيجي مثلا ابن آدم من الأول يصل للقتل يجي ابن نوح بس لا لا لا المنطق لازم لأن لازم هناك من من مفتقد يبتكر لا مفتقد من مصر ولذلك ولذلك أن الإنسان بعيد عن محض الإيمان يعني لا تنتظر منه خيرًا يعني طالما الإنسان يعني في الحال ما احنا كنا احنا قاعدين مع اخواننا بنساعدهم في درس العصر يعني كده احنا قاعدين الله الحمد لله وهكذا ف ف الربيع بن خيثم ده كان راجل من من الصالحين معروف طبعا معروف طبعا هو ده طبيب من, من وقتها رجعون ومكانته <تصفيق> كبيره ناس كبار خالص صحيح يعني عمل عنده زي قبر في بيته ده كان كل يوم يدعي ويقول لهم كده هو يا رب ارجعوني يا رب ارجعوني اللي عملوا صالحا هنسي ما تركت وبعدين يخرج يا ربي ارجعون يجي في ايه يا ربي تذكر ان قلت يوما رب ارجعوني يقال لك ثلاث انها كلمة هو قائلها ومن وراء من برزقون اليوم يبعثوه في يوم من الايام هل تخرج سبحان الله وعرضت على, على نفس الجنة والنار وانا في الدنيا قلت يا ناس اي شيء تشتهين اشتهي, اشتهي عملا صالحا وتقبل فادخل بالجنة فقلت قلت في الأمنيات في عملي، أنت عايز إيه؟ عمل صاح وقت وقته، وقت ز زراعة يعني لكن أي يوم سبحانكمون، شو إذا ربيع ابن خير؟ قالوا ربيع، ما, ما نراك أنتب الإنسان خبرق ستين سنة أصله لو كذن أن خاض في عنده إنسان أبد. سبحان الله ستين سنة لم يحضر <تصفيق> الله, الله قال والله لما حصرت ذنوب عاد الذنوب ما وجدت وقتا لأن من شأن أحد يا الله وبالله عليك هذا الأزعاد لم يكن له أب وأم يعقون لا الله يرضى عن أنس أم تشكوه دي رسول الله ترضى أنس يأبى أن يأكل معي وقال لها يا أونيس هي أونيس ما تأكل مع أم قال أخشى أن تمتد يدي في الصحفة إذا شيء وقعت عليه عين أمي فأكون عطلاً له. إيه. هذا كبير. الله يرضى عن أبي هريرة. دخل على رسول الله مغضباً عليه سيد ما الله. أبي هريرة كان له غضب. ما لك عبء الرسول النبي دائماً إذا لاحم من الله كذا سبحان الله. هذا أمي يا رسول الله. أسمعتني فيك ما يؤذيك. كيف كسر؟ نعم. أقولها الله يا رسول الله بس دعي. فرفع رسول الله المهدي ام ابي هريره قال فرجعت فإذا الباب مجافي يعني الباب مهتوح وأسمع خشخشة ماء من؟ قلت أنا أبو هرير اسمه عبد الرحمن بن أبي صخ حتى نسوا اسمه كمان كان بينما أبو هرير فقالت انتظر خرجت وشعرها مبكة فقالت أين رسول الله أريد الله عنه. أبو هريرة صاره وراح خذت أمه وذ ودخل يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الله أمي ب ب ببركة دعوتك أسأل أدعو لي أن يحببنا إلى الناس وأمي قال الله محب أبو هريرة وأمها إلى الناس ما يصنع أحد عن أبو هريرة واحد سبحان <تصفيق> الله ما نحن إذا نعرف له شكله لا خالص أبدا محبه. لكن نحب لكن نحب أبو بكر الله أبو بكرية جميل سبحان الله ففف <تصفيق> يعني هذا ال ال النبات الخيال ذي يجني لأن واحد بارب أمه بهذا الشكل أو مع أمه بهذا الشكل كيف لي أتنقحوق في نقطة فأنا الذي غفض أن يقول لأمه أين أرسله الرسلان لا طبعا لا شك طبعا أليس طبعا طبعا. طبعا. في, في هذا لا لا لا ده في, ده في مهمة في مهنة في مهمة المهم لا لا لا لا يعني بعض الأمهات اليوم يقولنا لأبنهن قل لي وإلا لا تكون ابن ولا أعرف ليوم الدين ما هذه أم يعني ما ربيت على الدين وما كان يعني أقولك شيء أبو بكر ابنه تزوج بمرأة جميلة نعم فعاد جنبها عطلت التجارة. توقف التجارة من أجله. فعلناه أبو بكر. أبو بكر. م. طلق. ودخل مرة رضخ لكلامي أبي. نعم. لكلامي لكنه هو تعب بعد ذلك. بس. دخل <تصفيق> <تصفيق> أبو بكر عليه. فوجده يبت. نعم. نعم. تحب زوجتك. قال نعم بس والله. ولا تعطلك عن عملك. يبت تكون حاج فعاهده. فأعده وإن امرات أن تخرج من أهلك وولدك فخرج ان أهلك ومالك فخرج كان أصحابه. أصحابه. أصحابه. أصحابه. أصحابه. م -م. إذا كان أضو على مستوى أبي بكر أو على حق أو على حق واضح على حق من على حق حق... على حق... لا على حق واضح وابو بكر أيضا في أبو بكر يوصف كتابه السنة ف... فإحنا لو تلاقى طلح... طلح... هكذا أب يقول لابني هكذا لا لا هكذا لا. لا لا هكذا لأن شوف ما شأنة المرأة والأسرة وما قللت من شأنها وما اساءت اليهم وما وما قبحت اباه ولا أمه وما انتهكت عرضهم وما شهرت بهم وما افط استو... يعني سبحان الله ام تتدخل في حياه ابنتها او في حياه ابنها الزوجيه ولا يسمع كلامها بقولها انت عاق فيضطر لان يرضى لكلامها على العقوق في هذا المنطق العقوق ان تكون هذه الام دلسما في البيت ولا تكون كامرأة أبي نوعس أبو نوعس مع أصحابه إليه كل أخباره في الشارع أفره هي تجد شراء الستر وتسمع وبعد إن تنكر يعني تصبح فالأم مع أصحابه وبعد مع أصحابه كده ثم ضرب ست ضربة واحدة تنحي فجدسي عنا بعيدا راح الله عارف عارفنا بعيدا عارفنا تنحي فجدسي عنا بعيدا راح الله ممكن عالمينا غربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين يعني أنت غربالا من غارز عبارة عن ونار على المتحدثين فسحان الله فإني ليت مزوجتي تذهب إلى القبر عاجلا فحاسبها فيه مكير ومنكره ولكن جار السوء باقي المعمر لا عزق هذه المرأة التافهة التي طلعوا أنفها في حياة ولدها نعم. الاب, الاب يمكن عنده 40 و50 سنه و60 سنه رجل يص... يعني ان يكون جدا ولسه امه ايضا. كيف تدخل الولد هذه كيف جده يا ستي امبار سير ابو و ام سبحان الله لماذا كانت الجده الحنونه والجد الحنون وعباره عن الجناحان الرحيمان للاب واولاده والام وأولاده لان كانت مساله عدم تدخل الغير في حياه الخير. يا جماعه ف انا نعود الى القضيه قضية قضيه العقوق انا نابع عايز بعد عايزين منابع صحيح وبعدين بقى نبحث عن ايه عن حقوق تصلي معانا معانا سيير مستمر انت شويه حقوق نعم وبعدين عايزين نعرف ابنائنا مسألة ايه اقول لك شيء هناك ابويا غني وبعدين رفض يشتري سيارة ورفض ان نعمل كده ورفض يبني بيت ورفض أن يساعد في الزواج ورفض ورفض ما حق الإبني على أبيه الطعام والشراب والملبس والمسكن إلى سن البلوغ بعد سن البلوغ لا حق لولدي عندي بعد سن البلوغ إلا التعليم إذا كان فيه نبله. بس فقط وما أصنعه مع ولدي بعد سن البلوغ هو تفضل مني وانا حر في مجل فالإحن اللي في البيوت لأن عدم فهم الولد لقضية حقه عند أبيه خليم هذا دا دا دا هذا مرتكز الركيزة الثانية أن من عق أباه عق ولده الأمر يعني مسلمات برو أبائكم تبروكم أبنائكم نبي بس الله قال أن ولد يعني جر أباه إذا أمام باب البيت ثم ألقاه فالناس اجتمعوا لقالة رقوق صنعت هذا مع أبي منذ ثلاثين عاما. صدمنا بعد كما ترين توداه والذي كان يصنع ل ل من الخشب. خشب الخشب بالضبط يدرون وقولوا لي يا لي تعمل تغطية جدي في طبق خشب ونحن في طبقة مريفة فال الأب لما لماجي الإجابة لأنني أحبه قالوا أنا أبي أحبه عندما أكبر سوف آتي بطبق أسوأ من هذا وطعمه كافٍ. كمان تدين ما كويس. يقال في معارض الدعوة أن كان مقابر في في في في ال في في في يبدو العراق المُؤمنين في عصر بعد تابعي تابعين يسمع الناس ومنها نهيقا كل يوم عصر كل يوم <تصفيق> العصر يسمعوا زي نهيق. فسألوا قبر من هذا؟ هذا قبر ولد كان كل ما يجي وقت الصلاة ولابنائي الصلاة ولأنهقي نهيق. هو هتنحقق ورولنا الصلاه فتحول قبر بهذا المقتول ادويه بسم الله والسلام فانا اريد ان اقول بر الأباء بر الامهات يجب في قد في الايه الامر الثاني المال حنات مرتبط بقضية الدره والعقوق ارز اي مال شبهه يظهر العقوق اي مال حرام يظهر العقوق والتمرد اي مال حرام لابد من عقوق وتمرد لأن المال الحلال هو الذي يعطي في سكينة بالناس. طب مع سيدنا أفيدناه، مع سيدنا أفيدناه هذا التلاع، هذا التلاع. التلاع اللي تفيدناه، هذا التلاع بسيط نورح. بروح إلى رجالة. لأن الولد تمرر، تمرر غير طبيعي. يا لطيف. ما لزعة بببأسمان. هذا الطائر نفسه. آه كذا عشان في نقطة عارف قصة مفيدناه فينا. اللي عنده ولد عاصي أو معاق أو مش ولا والاب بذل كل ما يستطيع من عملي خير والولد صغير ولكن والد تأبى وتجبر على قبيل يكون لهذا الوالد قدوة وأسرة بسيدنا نوح أن يصمر وأن يحتسب لأن هذا كل عمل الله أنا عرفت العالية عشان بأموال حلال ربيت الولد علمت القرآن علمنا مدارس ما يعمل ما يعملوا الابن ما لا سبحان الله ولا مقصر ولم, ولم اتوان ولكن ولا تقم تمام طبيعته كده سبحان الله عذبت لا شديد بهذا الاب إذا وجد عقوقكم في بيت فليراجع رب البيت من بتر رزقه من اين ده الامر الاول الامر الثاني الا يكون ظالما الاب هو يقتص منه فانت ظالم انت بتظلم الناس طب و هذه فلذة كبدك سبحان الله لا يرقب يقم فيك إلا من لذمة هذا سبحان الله فا فا ذا الأمر الثاني الأمر الثالث سبحان الله العظيم أن العبد لا ينسى أن يدعو لأولاده وأبنائه في كل وقت وقته حين الدعاء مستجاب لأن الدعاء على الولد أيضا مستجاب أيضا يعني الدعاء له مستجاب والدعاء عليه الدعاء الوالدين إيه على وال الولد الولدين على ولدهما ويعذب الله يالله تحياتي بس من رحمة الله اللهم الله لا يستجيب للوالدين الثعنة ما نظبط من من رحمته يؤجلها لا يؤجل يؤجل يعني ربنا الله سبحانه وتعالى إذا ما ما يستجيب ده سبحان الله بس الله لا يرضى إذا استمر الولد مع العقوق الله لا يرضى لكن الله يعني لا يستجيب لي لأنه بعد ما يهدى الأب والأم يعملوا إيه فروح يجلس ويحب و جاء رك السيارة خبطت حصل إنه كسرت الجمعة هذا حصل منصيب من الذي <تصفيق> الذي يموت معه <تصفيق> طمه طمه أبو صحيح. اللي دعه جرم الله سبحانه وتعالى حتى في المثل يقال لسان يدعو وقلبي يقول بعد الشر وبعدين مثل دعطيس يقول ايه يقول انا قلع علي, على ولدي واخره اللي يقول امين <تصفيق> اه. اه لا, لا, لا, اه لا اه تجاوزوا اللسانه كده هل له كفارة يعني من عقى والديه وهما كفارة والبير لا كفارة حتى يرضى يعني زول عادت شركة هالنوقفة عن شركة ولا يسلم عمل واحد عمل واحد البر إذا رفض أحد الوالدين هذا البر لا يحاق إذا أخلصا أخلص إن شاء الله ربنا يفتح طلب الأب والأم بسولك نقطة بسيطة فضل. احنا درجنا في بيوت وفي بيوت إن الحمد لله إلى الآن أول ما الولد شيء يأخذ البركة من إيه من تقبيل رأس أبيه وأمه على يده صحيح أول شيء سبحان الله أول شيء وقبل أن ينام يأخذ نفس الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الرغبة لأن يقبل يد الأب رب بالله هالكلمة الأب والأم يجد الأولاد سبحان الله أولاد معهان يستحوا قدام الضيوف مثلا دخل هيكونوا ودم الضوف أو ما ندخل في القبض طبيعي لا الأولاد يستحي لاد الضوف كذا يروح إيه يعني عايز يعمل البروز بينه وبين أبوه بس لا عكس عكس خدي كرمص خدي كرمص سواء كنت كبيرا أو صغيرا أو عظيما أو, أو طالما الأب والأم فهل هل يا ترى يعني غرسنا في أدنائنا هذه هذه العاب الحسنة بأقول يعني السنة وأنا كنت أقول تعود طيب صورة من صور البر أن أقبل العز وقبل سبحان الله العبيد فالله يرضى عن عمر رضي الله عنه الصحابي اللي كسرت فالله تعال أنت كبيرهم هاتوا تراب ورحوا شاروا تراب ورحوا رضعوا على على رأس الصحابي. وقال لن أعفو عن إخوانك إلا أنتي لتقبل رأسي. كسرة، آه، كسر رجل يعبد النار. إذا صحابي جليل من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرجل قاس هذا لا نحن نقبله يطلع الأصل ونوع. عم نقب الرأس. هارج الصحابة باكين بيحصل لصحابي كده ده. قال أمران تواب. وضعه على رأسي هذا دليل واماره خير على أنه سوف يتنازل لنا عن أرض آبائي أجدالي. يوم من الأيام هنأخذ أرضه، التراب ده سبحان الله. شوف سبحان الله. تقول عجيب. ها <تصفيق> شوف شوف شوف. شوف <تصفيق> عجيب. هو حط التراب ثم أرضه خلاص. وقضيت وقضيت تقبيل الرأس لي تقبيل ودرن الدر ان السد افضل من جد المنفعه فلما عادوا الى المدينه قام عمر على رؤوس الناس قال ايها الناس هذا فلان صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قبل هذا الرجل الكاس راسه فينجو وانا نيابه عنكم وقبلوا هذه الرأس التي قبلت قام عمر تقبل رأس لا يا الله موقف هذا جميل هذا انزال بسم نزيلها سبحان الله ف... ابن نوف معذرة كفر بالله كفر بأبي ما. وعقى أبا ما الذي يمكن أن نستفيد من هذه الثلاث قبل أولا يعني يعني الله سبحانه وتعالى أعطنا أثبت بالهجاية نعم وينجب أن نطرقه صح ما أسباب الهداية؟ كرهنا نجيب ولد. فلز ما اختار له أم صلحة. بسبب ما أسباب الهداية؟ وبعدين رح سن تسمية. بسبب ما تسمية الهداية؟ هذه وبعدين أول ما نزل يأوس في أوزنه أو قبل ال ال في الأوزم الثانية هذه من السنة. أهلك شارف اليوم السابع عملوا العطيقة هذه سنة. كان الرسول يرفع الحسن فصلم أول. الله الله الله ليكون الولد أول ما يسمع خدمت الله. وبعدين وربيته تربيه فاضلة بهذه الأسباب فإذا صنعت أنا عليه وظهر امر بعد ذلك سواء سواء مثلا مثلاً شد سيئة شد فاسدة لازم نقول أنا يعني من داخل قصة الجنوح أقول للأبو والأم اللي فشلوا في تربية الأولاد من فشل في تربية ابنه ليعطيه لغيره لربه كسام عيب لا بطريقة <تصفيق> غير مباشرة أنا مش سلمه أنا مصدّيها <تصفيق> بتعبذر للمجانين <تصفيق> وذارب لل... للأمراض المختلفة أنا أضع في طريقه شبر صادح بنفس السمة يضع في طريقه عن... بطريقة غير مباشرة لا يقبل عليه لا لا شوي شوي يعني مثلاً ولا كذا يعني اللي هو مش متزمت مش متصل طلعنا ما ايه وسط وسط يعني, موصف. يعني في ايه ايه رايح فين مباراه مصطفى طب يا اخي تاخدني معاك يبقى ان شاء الله امروا عليها عشان انا احب مباريات كره القدم الله بعد كده نسو نروح المنظره ونضبط الدول الثاني ونقول طب ما تيه ندخل السينما لا ما ادش انا تعبان عيني تعبانه من شاشه التلفزيون احنا ترى حتى لشوفت الشيخ عمر ومحمد خالد قلت انا يا سليم هنروح ونف يعني شوي شوي ايه لا ترمسك مرة لازم نابد لان نابد سنه أو أو. نفرض الولد يحب خالا له او عاما له او خالا او عم او خالد الاقارب فرصة فرصة طالب من المفتاح ليه ان في اولاد اغلقوا الباب ناحية الاب والام خلاص لو قال له ان, إن هذه من ضد لا هذا قلم من رصاص هذا حول صحيح. صحيح. صحيح. فهذا التأب الموجود في الأولاد. وبعدين الولد الآن يرى أنه بالعلم الذي تعلمه أنه حاول جنبات العلم ودافع أبوه جاه. صحيح. وأم من زمن قديم متخلف. وبعدين, وبعدين إيه؟ يظن أنه كل فكرة عنده أصح من والده. والد. والله لو كان الأب أميناً لا يقرأ ولا يكتب. ويتقن له. هذا أعلى من ولديه الحاصل على أعلى الشهادات. فلما هذا الولد عق لكن لو بار الأب يفرح. كل الحمد لله ابن فلان الحمد لله حصل على كذا. ابن فلان موفق. ابن فلان نجح سدا. إبن فلان فشل نعم. هنا سيدنا نوح وهو يركب الفلك ويمس على الأمواج المتلاطمة الجبال. ينادي ابنه. هو ألم يدعو إلى الإيمان والهدى قبل ذلك؟ هذا هو المدى الأخير. كان يأمل في ماذا؟ الله الله الله علّه عاش لا يجي أسأل ال الأنبياء لا يعرفوا رياض سبحان الله لا لا. سبحان الله الواحد يقال في معاريد الدعوة ماشي مع سيدنا عيسى يقال عابد بن إسرائيل فلما استيأس الرسل الله يرضى الله سبحان الله استيأس استيأس لما لما عمل كل ما عليه ها عابد بن إسرائيل ماشي جنب سيدنا عيسى فلدي واحد جاي في الطريق العابد دخل بس يا نبي الله تعالى من الطريق الاخر قال لمن؟ قال هذا فاجر بني اسرائيل قال لماذا أنا مر في نفس الطريق؟ قال لا أنا لا أمر في الطريق الذي لا في الفاجر فاجر ورسال الله. قال يا روح الله هل تأمله؟ في في صلحة. عقود الف بني اسرائيل اللي يقتل وقطع الطريق ولا؟ قال قال ما فيه الروح وطال ما فينا الروح. فلا نيأش بالرحمة الله في هدايته سبحان الله لا نيأش بالرحمة الله في في هدايته لأن الهداة دي بيد الله بس علي النصر في الاسباح باب قال الله هو, هو حد كان طرق بنت أبي حنطوم إلى أين يا ابن الخطار قال هذا محمد الذي فرق بين الزوج وزوجه والأبي وابنه والأخ وأخيه قالت ماذا تفتع قال اقتله قالت يا رجل اذهب إلى ختمك واختك آه يعني أختك وزوجها صهرك يعني فقد صبع او صبوه او حقا ما تقولين بس بالله عليك هل هل صوره طاها هي التي يعني كانت سند في ده لا, لا, لا, لا, لا, لا. بالضبط هو, طرق هو لما لما لما فتح او لما طرق, طرق طرق له فلما طرق له وضع وضع المفتاح فلما اقرب كده بدون هواء طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره فمن يخشى من رب الله فماذا تريد افضل منها دولنا على المصادفه هو نفاس وكان عمر بن الخطاب ف... و... وحمزه وكيف اسمع نعم هذا ابيجان اضطرب ابو أ... دليل هو انا على دينه وما كان على دينه وما لم يكن وما كان يبقى. على ديني بعد لكنه تكلم هكذا قال الله بعدين رجعنا لما لا اكون على دين سبحان الله وخالد بن الوليد ماشي متلاصص خالد من مكة. رأب عمرو بن العاص. لا أي. لا خالد. لقد حربنا محمدا وقام وما أمرنا إداب الخير وما نهانا. قال وكذلك أنا والله يا عمرو. هذا أول ظهور على حد المدينة. ألقى إليهم مقد والفلادات إحداها. صحيح. صح. وقد كانوا نهمنا الفلادات. نعم. فصل قصير ونوصل الاستماع للفلادات. كم مشاهدين الكرام فصلنا ونعود كنوعنا. صفوة الصفوة مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بدالي سامي الكبير فضلت الشيخ الأساسي الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بسلام عليكم سؤالي عني لي أو بالأحرى سؤالان الأول منهما هو لماذا لم يقل سيدنا نوح لابنه اتبع طريق الهداية اتبع طريق الرشاد نحن على على الصلاح وأنتم على صلاح نحن على خير وأنتم على شر واكتفى بقول يا بني يركب معنا هذا السؤال السؤال الثاني أين امرأة نوح من هذه القصة لما لم يناديها سيدنا نوح كما نادى ابنه والقرآن صور أنها خانت يعني حتى لم تؤمن به بتفسير كلمة الخيانة لما لم يناديها وفيها من الخير أو هي أم أولاد وكان بينهم عاشها أولا قضيت الهداية أفضل والإيمان أفضل والكفر ضلال وهذا أمر قد استنفذ مع والد نوح منذ سنين طويلة وجاءت لحظة النداء الأخيرة إما أن تركب وإما أن تهلك فلا وقت عندي للشرح أنا شرحت المسارة كلها ولكن يبدو أن عشان حتى ضميمة إلى إجابة السؤال الثاني معه لا. أن ابن نوح اقترب من أبيه وهو يركب الفورك وأن زوجة نوح مقتربت مهائجة وإذا كان النداء لمن أمامه يعني مم. من الذي أمامه ولده ولد ابن فلما اقتربوا جابوا يركب لا وقت فينا الشرح شرح مال هدايا مال ضلالا م الموضوع استنفدت قلت له بحثا ووضح شرحا ووصلته رسالة وهو ال والولد ما زال متأثرا ما زال رفضه لكن يبدو أنه كان كان قريبا من أبيه لحظة ب بجيران استفدنا بداية يعني تسير فوق هذا وكان يصنعها في مكان ما تمام يعني هي ظلت واقفة في مكانها ما ترجم و بعد الطوفان رفع تلا رفع رفعة ولا غيره بس ما كانوا منه بيه أنت صخرو منه آه أنت بدلش يصخروا مر فيه. عليه ملء من قومه يصخروا ما ايضا ملء برضه مشكلة مانا. الملأ دي مشكلة عجيبة لا لأن هم إئتم القرار وإئتم الإعلام سبحان الله فهم الأسرية جميل بإضمام إلى ما تفضلتم بفضلتكم رب سيدنا نوح على هذا الملأ قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم, منكم كما تسخروا حتى لم يدخل معهم في مشاحنات ولا لا ولا, لا لا ولا لا. محلات هذا هذا ليس ولا دلوقتي. قتل ضباط ولا رتب ده ولا ذكر أن نحن مؤمن الناس على يعني على أعراضهم مسلمهم وغير مسلم. لما لم يتبع من راى منكم مكرم فليغيره بيده ماينعم. كان قوياً ترى تحيطونه هذا للحاتم. أنا أقول له لو غير بيدي أنا أنا أنا في مخالفات الشارع. الله مش دي جهات مسؤوله بضبط الأمن في التسربات. وإحنا نتعدي على على على على, على, على, على وظائف الآخرين. أنا ما نفعش. ما على وظائف كل واحد لوظيف. وهذه مهمة الحاكم يؤمن الدولة وزاد وولي صعة ال واجبة على أطيع ولو أمر عليكم عبد ذو سبحان الله آه عبد حبش يعني عبد حبشي عند العرب لما العرب يسمع عبد حبشي يعني أستا يعني أستا أستا أنا أنا أنا يعني شر وفي يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني شوف تزحف الله أكبر. هالتكام أخف الضرارين فما بال ما يكون حاكم عاد قريب من أهل وقليل من شعبه وقليل من سبحان الله العظيم ووو وتأمل الدول عندما يقترب حكامها من شعوبها. تأمل. نعم. يعني يعني حقيقة ده في رمضان ووو الصدق رمضان صدق واجبة أن شعب دولة زي هذه دولة كلمة دو الإمارات. نعم. تعرفت بتاع. هذه الدولة تجد أن فيها كل الجنسيات. خلال مر بو أكثر من 150 جنسي، صحيح. تمام؟ والكل آمن. عارف السبب؟ غير غير الناس وو وإلى سبحان الله أن الجالسين على الكراسي خارجين من الناس، مواطنهم وافدهم. طرب الحكم من المحكومين. وبيوتهم والأبوابهم مفتوحة للناس. أبوابهم مفتوحة للناس. لم يتعالوا على الناس. حقيقة الأمر ليتأمل المجتمعات، تؤمن المجتمعات. ويجب أن يكون القائم في في دولة ما. بعد ولائه لله ولدين <تصفيق> ان يكون وليه ل ل ل لوطنا ولمن يحكم عرف أما طبيعي يا أخي سبحان الله أما كون نسور نعرات نعرات لأخر عشان نؤمن المجتمعات لا لا بد أن تعمل المجتمعات نعم قضية هذا إذن... درس لطيف من سيدنا نوح نا رد على قومه بهدوء ولين ولطف إذا من أتخروا منا اننا نغفر منكم كما ضحكت. لا تكون يا ولا تكون المجتمع ولا, مجتمع ولا. بل كلام بل كلام بل غير وارد و... نحن على حق وهم على باطل نستبيح دمهم لا، لا، لا، لا، ليس،, ليس هذا في دين الله ليس هذا في دين ولا من دين الله أبداً. لا، لا، لا، أبداً. بالمناسبة ولا جاء مع اي نبي هبداً. ولا ولا ولا, ولا مع نبي سبحان الله ولا ولا واجب سيدنا نوح تذكروا بيهدوء تذكروا تسخر منا لا بالعكس هو هو قضية ااا لكن على على شدة ألف ألف سبع إلى خمسين عاما كان المفروض يكون رده قاسيا وقويا هو رجل جاهل الاخناء هم جاي إن أنت إذا إن أنا إلا نذير إني لكم نذير مبين وأنا جاي أضربكم وانا ما أدري أنا, أنا بضرب صلك ونسانة وأنزلكم خلي بارك هتؤمن تدخل الجنة ما هتؤمن تحرر حر أنا أنا هذا هذا دوم إياه بحم ابنه وا زوجه؟ إيه هل أجبر ابنه بالضرب أن يدخل في الدين؟ لا يا دم يابناي يابنا يكتم معنا ولا تكتم معك ها سبحان الله زوجه, م. زوجه م. لما لمن نادى زوجه, زوجه لم لم تأس مطلقه خلاص ابتعد يتبدو ترا كتفه ها ترا تمام. تماما ابتعدت عنه تمام. اه الخيانة هنا عدم وعدم متابعة أسراره وعدم متابعة من هذه الخيانة أسراره عظيم إذن كانت جاسوسا إن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث رجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها ومن من أكبر الخيانات أن يتحدث بجل زوج أن تتحدث مرأة زوجها حديثا تتحدث به جيرانها مصيبة الناس كذالك على الهوى لأن كانت عينا لقومه عليه كانت المصيبة وهذه المصيبة كان يعلم سيدنا محمد ما هو الله سبحانه على عبده لما لم يتخذ سيدنا نوح عينا على قومه أيضا لا. حتى يعلم أسرارهما لا لا هو هو يعني سيدنا نوح عليه السلام ده نبي رسول مثالة العيون دي يبثها ولي الأمر على الأعداء على الجواسيس على الـ الـ الـ الـ الناس اللي يضروا بالدولة لأمنها ده ده هادوارد من رجل يامن خلاص مش فيه أبواب على كان زمان المدن عليها أبواب وكذا او ناسون وعيون وحاجه في المعارك يرسل عيون والرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عينا على قرى ويجي وبعدين يمسكوا الولادين اللي عند بدر و دول بتذبحوا كام في اليوم عشان الارض حتى يعلم عدد, عدد العداء فعظا هم كانوا بعثين عليه عيون وجواسيس نفس القبيل فمن حق الولي الامر ان ان ان ان يبص هذه العيون للامن الدوله الدولة فيها سيدنا يعقوب وقال انه خاف على اولاده بده يدخلوا من باب واحد يدخلوا من ابواب متفرقه لان يبدو مصر كان في هذا الوقت العادات كثيرين فهم متوجسين خيفه من ما يدخل الى بلدتهم هيدو احد عشرة شابا كان داخلين مرة واحدة الله يعني في هريبه صحيح في هريبه بطيروا الشكل هذا من حق وريث امر امر طبعا لكن في الملا ليس من حقه لا هم هم على ضلال. الماء أصلاً ما هم حرفين أساس. ما هم حرفين. على مال. عجيب في الموضوع يعني بالفعل سيدنا نوح ينطبق عليه لا كرامة الأنبيين في قومه. كل الأنبياء هكذا الله أكبر. <لا. تصفيق> لكن سيدنا نوح لما غادر ما غادر إلى قوم آخرين مثلا أنا سأأتي إلى هذا. لا لا ما. ما توجه إلى بلدة معينة. لا. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة. المحدد. إلى إي أين ذهب سيدنا نوح؟ استوت على الجودي. اين الجودي؟ في العراق او في تركيا او في مكان يعني فلا. وبعدين ايه؟ يا نوح من الـ الـ الـ الـ الـ الـ المنح المنح دخل المنح بسلام عليك. من, الله من, الله من عليك اهبط بسلام من منا ابكم عليك على امم أم من, من معك وعلى اطوام من امم معك وامم واثنماتهم ثم يمسهم منا عذاب اليباي تعالى للامم من, من معك امم ايه اللي معاك انا عايز اكتب على لا بسلام منا اولا اهبط. آه اهبط من اي من السفينه من السفينه الاول في الاولانيه اللغه بسم الله مجريها ومرساها تمام مش بتقول عليها بتدور على اسم زمان اه تمام ولا مصدر ميمي كده نعم كده هما اسم زمان اسم زمان لا طيب بسم الله بسم الله مجريها ومرساها يعني بسم الله نركب وبسم الله تجري ده بغير بسم الله لا تصلح الله, الله ودرست العقيده ودرست الاولاد هاي سميت وانت بفيه تلبس قلت بسم الله اما صوت الصدقه قلت بسم الله لما, لما تحرك بسم الله فالخراب اقرا باسم ربك الذي خلق اقرب باسم ربك تحرك باسم ربك وقول ونام وقول كل باسم ربك ان رايدا عن اسم لا. الله دي بارك تسالني عن مين منها. من أفضل أفضل. مرساه نعم مصدر ميم نعم ما مصادر افهم مرساه نعم ذكر باسم الله ويرسو ويرسو باسم الله تفكر في ناحيه نحفظ لا ده اولادنا ما عالم من فضيله هناك ف نعم فبسم الله عندما تجلي وبسم الله عندما ترسو تمام نعم وبعدين إيه, إيه بيزو بيزو بيزو بيزو من مننا لأننا بهذا الطوفان كيف تصل بغير سلام من الله قيل قبلها وقيل يا أرض بلا عماك ويا سماك وقليق وقضي الأمر الأم وصلت على الجود قضي الأمر اللي هو هلأ كن غارق, غارق هؤلاء هذا هو و الأمر ووو المؤمنين وهذا هو الأمر الآخر كم كم يقارب فقط بس هذه البشرية كل البشرية نوح كان نبك فيهم عند هذا الحد ألف سنة سنه خمسين عام ده ده كرسال. وهو يقال أنه عنده خمسين سنة يقال هذا ألف سنة صحيح بسلام من من الله ما عليك بركات في ايه ايوه يضع البركه ما تزعل المدود الاف مؤلفه ما املت ال دول في البركات كلها ليه لأن كل واحد منهم أمة وعلى امم بمن معك؟, معك وفين الامم بالمع 80 كل واحد امه كل واحد الصالح امه الله, أم. الله أكبر صالح امه سبحان الله لما واحد صالح الا ليس في ضريه دار ولا شات تموت ولا بعيره ولكن الضريه تفقد حر يموت بموتتي خلق كثير, كثير. واحد صالح أحمد بن يوم مات خرج مين مليون مشيع لنا حتى أسلم يومها مئة ألف من النصارى واليهود من هول المشيئين الجماهير وصلى الناس وصلاة الجنازه مكانها بغداد بغضت خرجت فبغداد كذا كل مكانه كل مكان ما ما سبحان الله العظيم بهذا المنطق يوم ما مات أسلمت آلاف ال ال فيهم خير تخيلوا في هذه الامه وامم سنمتعهم ايوه ثم يمسهم من منهج عذاب نمتعهم الاول على قيام الرحانات زيها سبا وغيرها واخر لكن يكفر بنعم الله خلاص يا يا التطبيق هذا العزم يحدث عليهم ان العاده منهج تطبقه عمله تطبقه مم. فهذه المنحة أن الله سبحانه وامم من المعصر عايز اركز على امم من المعصر 80 فرد هذا بامم لأنهم صالحون كان الواحد منهم سرقته طبعا نسعد معناته يعني في نهاية هذه الحلقة ختمت هذه الايات بقول تبارك وتعالى تلك من انباء الغيب يوحاها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قوم هذا فاصبر هذا اريد ما اريد ان اقطع عليك العكبه للمستمعين هذا صدق لازم الخطاب موجه لي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القصص خصص في رسول الله محمد هذا القصص انت لا كنت بتعرف ولا قريش تعرف ولا العرب يعرفوا ده خصص عن موجود وإن كان الأصحاب الكتب يعرفونها لا. لكن أنت يا محمد أول مرة يتصح عليك هذا القص وأنتم يا أصحاب محمد وأنتم يا من تعادون محمدا ما في فيقول له يا محمد انظر ماذا صنع هؤلاء بنوح فصبر، هذا هو الدرس هذا اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل هذا هو الدرس فاصبر إنه العاقبة للمهتقين <تصفيق> ليه؟ لأن سيدنا موسى أباك إن الأرض يورثها لل... إن الأرض لله يورثها ما يشاء من عباده خلاص في قضية قارون تلك الدار الآخرة يجعلها للذين لا يريدون علوها في الأرض ولا فساده والعاقبة نفس القضية فاصبر إن العاقبة للمتقين نفس الأمر اتق الله هو لا عاقبه له واحد يقول ضعف بس عمري ما شفته المتقيين ما انتصروا لهم, لهم. جهادهم يعطيهم هذا النضار وهذه حلاوة الإيمان اللي يستشعروها رغم العناء اللي هو فيه يعني أبو طالب لما وصلت لأبن بس لم كنت يعني بأقارب كنت عايز تكون أغنانة. عايز نملكك علينا عندك مرض نجيب لك أطباء. عم. والله لو وضع, لو وضع شمس فيه من و النار والقمر في يسار على أن أترك هذا الدين ما ترك خلاص أبو طالب هذا الكافر الذي سبحانه لما وجد إصرار ابن أخي وهو المستضعف أيده، أنتلا، أيده، والله والله لا يصل أحدهم إليك ما دمت تحية، صحيح. قف على ما شئت يا ابن أخي، فأنا عاجل إيه هذا الذي تظن أنه منفرد هو أبو بكر وخديجة وعلي مم. خمس ست ساعات من الوقت ما ما أكبر عاشرة، والله لو جابوا الشمس كده والقمر كده عشان قوة دي؟ إيه قوتي إيه قوتي هذا هذا هذا عصبة المتقيين رابن ضعيف رابن راعل قناعتين هذا الرضا بالانتصار. أنت على الناس وصار على الهواء وصار على الشيطان وشياطين الإنس ماذا يقول الناس؟ هذه هذه القصة تساق إلى كيدنا محمد علي سلطان الله يأخذ منها ليصبر, الصبر ليصبر ليصبر ليصبر ليصبر ما ما يمكن أن نتعلمه نحن كمشاهدين ومستمعين لفضلكم من هذه القصة؟ أولًا لا نئس من هذات الناس، ولا نخلق من هذات الأولاد، ولا نخلق من أن يعني نعرف عن الناس، وقال علماؤنا. يعني إذا صاحب عقق لوالدي فيصيبه كما يصيبه جردو مصاحبه إذا ما يبى تشوفه ماشي مع ولد يعني عقق أبو لأبوه منفسه قديم من ضمن الالقصص أن أن المثابرة على الخير تفتح لك أبواب السماء لي لما سير من رب إني مغلوب فاضطر طب أي مغلوب خريج كو... الله ربنا سبحانه سوف يستجيب له نعم ولكن يستجيب لكم الله يستجيب لنا في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي نريده نح، وبالطريقة التي يريد هو، لا بالطريقة التي نريدنا نح، لأن عايزين نمشي الدنيا على على على على حساب من أحسن لا. لا، بالعكس بعكس الله سوف ي... سوف يعطي نصبه للناس المسلمين والمؤمنين والصادقين بس الصبر أي نصر صحيح نعم. بس... يعني بهذا التجوال وتتوفي قصة سيدنا نوح وما حدث واستنباب بعض الأفات التي كانت تسيطر على قومين من طبقيه وكبر وعقوق وتعلمنا منه أيضا كيفية الحوار بعد الاخر و... و... أدب الحوار أدب الحوار, الحوار. حتى مع من يخالفنا مع من يخالفنا حتى نعم. من يخالفنا وبعدين ارجو أن يضبط ياس وعرض الحقائق بطريقه عرضها وسردها بهذا المنطق يعني يعني سبحان الله م... لا يعني بوجد علاقه خفيفه الحوار لا طول أن الحاجات مع مجموعة كذا خارج دار الحديث صيد فأخذ نفسه الواحد وكده رجل من بني عيسى قبيلة يوسف التمجد تأخذ اليمن رجل رجل من بني عيسى قبيلة معروفة قال من أي من الرجل قال أنا من بني عيسى قال كيف الحجاج بينكم الحجاج يقول هو الرجل لا بما رجل يعرف عنه قال هذا الرجل الظالم الظلوم الله عليه وصب عليه صوت عذاب قال اللهم رحمة منه عزيز على الرجل قال هتعرف من أنا قال لا قال أنا الحجاج قال وأنت يا حجاج ألا تعرف من أنا قال لا قال أنا مجنون بن عجل تأتيني صرعات ثلاث مرات كل شهر وهذه اصعبها أنا عايز أقول بالمنطق بالسماد. خارج المخرج من العظمة. أنت أنت ممكن يا عم أنا بيجون أصلاً ما تصرخ. ننظر إلى إلى كيف نعم حقيقة. نعلم أولادنا. كيف الأدب العربية للأسف لا يصح فرم عربي هذا ليس على الله هذه مأساة بارك الله فيكم وننتقل في الحلقة القديمة بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة طيبناهود إن شاء الله بإذن الله شكرا لفضلاتكم بارك الله. الله في عمرك ونفع بكم ورفع وهذا شاء الله شكرا لكم شكرا لكم مستمعينا العزاء في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم